لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ الناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم